なあ ظلم لفضيله ا ر د ك ت و ن َ ه ُ ي ُ ا ت َ ه ُ ن t Bye.、Yeah. فما أ و ج ب ت م علي ه وما ا ت ا Man. man, man. للمغرب <تصفيق> <تصفيق> الصادقون Yeah.、Yep. 何 ولا تجعل في 「そして私 ن ل أ ن ي ل ه ا د ت و ر محمد ر ب ا ب أ س ه م بينهم شديد تحسبهم جميل あれ l No. セブン ではここまでの時 فكان عاقبتهما انهما 「そして会 ل のは」 l و <لو S 2> <Yeah. S 1> أن e 「さあ لا يستوي أ و س ن ه وتلك ا ل أ م ث ا ل نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله لفضيله ا ل و ر محمد راتب ا ل ن ا ء ل s u b h a n a h u ビールを